ما هاتكم وما جعل أدعياكم أبناءكم ذالكم قولكم بأفواهكم الله يقول الحق وهو يهدي السبيل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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير قد يعلم الله المعوقين منكم والقائين لإخوانهم هل مئلين ولا يأتون البأس إلا قليلا أشححة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشححة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا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 قويًا عزيزًا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصهم وقل ففي قلوبهم الرعب فريق تقتلون وتأسرون فريق وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تطؤها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 يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يضاعف, يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة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 فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَطَرَنَ زَوَجَنَا كَهَا زَوَجَنَا كَهَا لِكَيْ لا يَقُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَى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 ذكرا كثيرة وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمًا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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فَلَعَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَرْيَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَا جَاءَهُمْ مِنْ آيَاتٍ بَلْ هُمْ فِي إِنْكارٍ مِنْ أصحابِ الْقَرْيَةِ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قُرُونٍ إِلَّا وَهُمْ ظَالِمُونَ وَذَرْنِي وَالَّذِينَ ظَلَمُوا سَوْفَ أَصْلِي لَهُمْ مِنْ عَذَابٍ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَانِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ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 ولا مستأمنين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين, ونساء المؤمنين يدنين عليهم فَأَثْنَفَ لَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا الرَّحِيمًا لَإِلَّا مِنْ أَهْلِهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوٓا وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَارُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا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 وما يدرك إلا علَّ السَّاعةَ تكون قريباً إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الكافرينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعيراً خاندين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً يومَ تُقلّبُ جوُهُمْ فِي المَريَّ قُونونَ يا ليتَنا